الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على مسك الختام وبدر التمام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أيها السادة المشاهدون أيها السادة أيها الأخوات الكريمات المشاهدات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته واهلا ومرحبا بحضراتكم مع هذه الحلقة الجديدة في خدمة القرآن الكريم وفي الحقيقة فقد كان من المقرر أن يقدم هذه الحلقة الأخ الكريم الأستاذ رجب هلال حروف معينة يعني اعتذر عن هذه الحلقة ومن شرف من الشرف لي أن أكون معكم في هذه الحلقة كون ضيفنا الكريم الذي نستضيفه في هذه الحلقة المباركة هو أستاذنا الكريم الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي المفكر الإسلام المعروف أهلا وسألا بحفظة الله شرفتنا وأناستنا وأسعدت ليلتنا ونسأل الله أن يجعل هذا الجهد في ميزانك إن شاء الله أيها الأحبة الكرام في خدمة القرآن الكريم نحن جميعا في حاجة ماسة إلى أن ندلف إلى عالم القرآن حيث تتربى الأرواح تتربى النفوس وتبنى المجتمعات وفي هذه الليلة نعيش مع أستاذنا الكريم الأستاذ دكتور جمال عبد الهادي حول منهج القرآن في بناء الفرد والمجتمع وفي مواجهة التحديات المعاصرة الأمة تواجهها تحديات كثيرة على كل المستويات نحن في حاجة إلى أن نستجلي هذه التحديات ما هو التحدي الأبرز ما هي التحديات الأبرز كيف يمكن مواجهة هذه التحديات ما هو دور الشعوب والأفراد ودور الأمة في هذه المواجهة كيف يبني القرآن الإنسان الذي يتمكن من مواجهة هذه التحديات هل التغلب على هذه التحديات ممكن هل إزالة هذه العقبات أمر ميسور كل هذه الأمور نستجليها إن شاء الله في حيوانا مع الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي فضلت الأستاذ الدكتور جمال يعني في البداية نقول إن التحديات التي تواجه المجتمع المسلم أو الأمة المسلم إذا أردنا أن نتكلم عن أبرز هذه التحديات فماذا نقول الحمد لله القائل كتاب الأنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى الصلاة العزيز الحميد والذي علمنا سبحانه كليك فلا يقم في صدرك حرج منه لتنذر به به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل عليكم من ربكم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 واشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا لا تزال طائفة من أمة ظاهرين يقاتلون على أبواب بيت المقدس لا يدرهم خذلان من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلومة وإخواننا على أرض بيت المقدس على أرض الرباط يعني مظلومون ويقفون وحدهم في مواجهة أعداء هذه الأمة وأعداء دينها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما ركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد الحقيقة أبرز يعني التحديات الظاهرة الآن هي التحدي الأخطر هو هذا ما يجري على أرض فلسطين من تهويد لبيت المقدس وما يجري على أهلها من أسر وقتل وحصار وفي وسط منازل مهدم المنازل واخراج أهلها منها يعني فهذا حد خطير واعتقد يعني لن ال... يستطيع أن يوقف هذا العدوان الإجرامي إلا إنسان تربى في مدرسة القرآن وليس كالقرآن وسيلة في التربية يعني فضيلتك هذا التحدي الأبرز والأكبر الذي يواجه الأمة ما الذي جرأ الـ الـ اليهود أصلا على أن هل حالة الأمة الضعيفة هل ما هي الظروف أو ما هي الأسباب التي جرأتهم إلى أن يصلوا إلى هذا الحد من يعني من التحدي للأمة هو اليهود ده يغلبون لقوة فيهم نعم لكن يغلب لضعف جند الحق عشان ترى ربنا قال أولا ما أصبتكم وما أصبكم مصيبة فبما كسبت أيديكم نعم ذلك بأن إحدى الأمة التي مكن الله لها في الأرض 13 قرن من الزمان وأقامت حضارة إنسانية ليس لها مثيل ولا نظير وحققت الأمن والأمان لبني الإنسان وكانت صاحبة الكلمة المسموعة وفي ظلها آمنة البشرية كلها بما في ذلك بيت المقدس حوالي 627 سنة تحت حكم الدولة العثمانية آمنة مطمئنة فيش حاجة اسمها يهود ولا اي حد يعني يصطو عليها وفي ظل الدولة العباسية ظلت خمسمية وخمسين سنة اذا استثنينا الفترة واحدة وتسعين سنة تحت الاحتلال الصليبي ربنا قيض لها صلاح الدين الايوبي فحررها وقام الاسلام على ارضها مرة اخرى وقبل ذلك عهد بني اومية يعني اوزا يقول اذا هذا شيء طارئ السبب الاسي ضعف عدم سلامة المعتقد وتصلل البدع والخرافات بعدين حب الدنيا وقراهة الموت والطرف وتعطيل الشرائع وتعطيل الحدود والأمة يعني وهذا مزج يعني ما يجري على أرض بيت المقدس يستلزم المفروض أن الأمة كانت تنفذ يعني تخرج يعني عن صمتها وعن يعني دائرة القعود هذه إلى دائرة المشاركة ربنا قال يمفروا خفافا واتقالا وجاهدوا أولكم الحديث عن ضعف الأمة يعني طبعا التقليل من دور الإسناد الكبير لقوة الباطل الكثيرة التي تسند هذا الكيان ما في ما في هذا شكل لا لا نلقي باللائمة على الأمة فقط ونقول أن هم لا هناك أيضا جهات أخرى تساعدهم إنما الأساس ما ربنا سبحانه وتعالى عشان كده ربنا قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم يستطاعون وربنا سبحانه وتعالى عشان كده قال لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وما فعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقم يعني عاوز أقول في فعلا في مؤامرات على هذه الأمة لكن عشان لا نقلل ربنا قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا يعني يظل المشكلة فينا نحن يعني التقصير من نحن هذا الباطل منتفخ وانتفش وعربد وقتل واحتل الأوطان وسلب الثروات إلا بسبب ضعفنا نحن بس من يعني ما نلقش باللائمة لكن هو يتحمل جزء كبير لأنه تلخل في حياتنا التعليمية والتربوية والإعلامية والاقتصادية حتى الصحية فالعدو يعني وطبعا لكن ربنا قال وإن تصبر وتتقل يضركم فيه شيء أن الله بما يعملونه محيط يعني هذا التحدي الأبرز الذي يواجه الأمة بهذا الكيد العظيم وبهذه القوة التي تسدده نعم وإن كانت تحييات أخرى ربنا سبحانه وتعالى إقامة الدين ونصرة محمد ودين محمد أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتربية الأمة على مفاهيم الإسلام الشامل وإقامة الحضارة الإنسانية أنا عوز أقول إحنا عندنا تحديات كثيرة وجهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكافية كل هذه واجبات لكن الشيء يعني يعني من الحاجات التي تبرز الآن وطبعا ده السبب الرئيسي هو كما قلنا إن ربنا قال ان تنصر الله ينصركم انصركم من أجل هذا الواحد يبحث في القرآن كيف السبيل لمواجهة هذه التحديات هذا التحدي الأبرز الناس الآن تكلموا عن القدس وقال إيش دخل القدس إيش دخل بفلسطين إيش دخل... يعني إيه الناس نسيت فرض الله عليها مش عارفة قيمتها مش عارفة تقوم بإيه ولا فقوم بإيه يعني, يعني ف... البعض ربما فعلا حين يسمع هذا يقول أنتم تلهبون مشاعرنا بالحديث وإحساس بالتقصير والإحساس بالذنب لكن ما ماذا يمكننا أن نفعل وده لعل موضوع الحلقة منهج القرآن في بناء الفرد والمجتمع مواجهة تحديات العصر أن نقول يعني ما, ما, ما من هو الإنسان الذي يمكن أن يواجه هذا التحدي وكيف يمكن الحديث عن بنائه من القرآن وكيف يكون الدور يعني إنسان العقيدة الذي يمكن أن يواجه هذه العقيدة كيف ما هي مواصفاته وكيف يمكن بناؤه ما حديث القرآن عنه يعني إحنا يعني حبذنا لو نختار النموذج اللي هو أقدم خبر وصل وصلنا عن يعني العدوان الذي وقع على بيت المقدس من قوم جبارين وكان ذلك في زمن معاصر لرسالة موسى عليه السلام <تصفيق> إلى أهل مصر ف يعني هذا العدوان يعني شرد أهل بيت المقدس وعطل الشرائع وكان يعني معروف لدى قطاع ضخم من الناس لكن ما كانوا يستطيعون يعني حراكا لدفع هذا العدوان <تصفيق> الناس كانوا يدركون أنها أرض المقدسة وأهل بارك الله في العالمين ونصرة أليها فريضة وتحريرها فريضة لكنهم ما كانوا يتحركون بسبب طبعا الموقف الذي كان يواجهونه هل ف... تريد ان تتكلم عن قصة الملأ من بني اسرائيل من لا انا اريد ان نتكلم عن موسى عليه السلام وهو يقول قبل... قومهم قبل... في صورة المائدة نعم. انا مقل يا قوموا ادخلوا الارض المقدسة التي انا مخرج من مصر أيوة مع المؤمنين و... ودخلوا في, في التية وامرهم الله ان يدخلوا الى بيت المقدس ليحررواها من الجبارين نعم نعم هزل... أه... يعني نعرض لهذه لهزل... نقف مع الناس ال... ال... ال... ال... دروس والعبر والدروس المستفاجة ويمكن عشان الناس ما نختلفش معهم يقول لكم انت بتتكلمني ازاي احنا لا نختلف لا يختلف سنة على القرآن الكريم ولا على كلام النبي وعن صلى الله عليه وسلم فاحنا اوزن نقول للناس نذكرهم وذكرهم بأيام الله نعم وذكرهم بفرض الله عليهم ربنا سبحانه يحكي في سوره الهادي ان هذا يعني اذكرهم بأيام الله هذا من توجيه الله لسيدنا موسى لسيدنا موسى نعم نخرج قومك من الظلمات الى النور اذكرهم بايام نعم نعم نعم واحنا بنذكر الناس بأيام الله أيضا يعني فيفضل لان من صفحات القرآن الكريم بنعرض لهذه الصفحات ناعم فربنا ناعم سبحانه وتعالى بيحكي أن موسى عليه السلام لما ربنا وارثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها العالمين أدرك ان من أهم الواجبات والتحديات هو تحرير بلد المقدس لا. ممن غلب عليه لا. فاستنفر قومه ووقف فيهم خطيبا، يا قوم اذكروا النعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين لان التمكين لهم مقتضيات، الذين انمكنناهم في الارض اقاموا الصلاة لا. واتوا الزكاة وامروا معروفة نوعا المنكر ولله عاقبه الامور فاستنفرهم وذكرهم واذا يعني بذكرنا شوف واتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين أنتم ممكنون في, في, في, في نعمة نعمة عظيمة وذا بذكرنا بالآن الأمة الآن ملوكها وقادتها وشعوبها فتح الله خاصة في العرب فتح الله عليهم من الثراء الشيء ومكر الخير الكثير فهذا يا ربنا سبحانه افترض علينا أن نوظفه في مصاريفه الشرعية وهي نصرة محمد ودين محمد أمة محمد وإقامة الدين عشان كده قال اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء واجعلكم ملوكا وتاءكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين ثم يأتي التكليف يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم يعني هو يذكرهم وقولهم إن الله كتبها لهم نعم يعني هم لن يدخلوها على يعني, يعني على احتمال هم يدخلوها لا بيقين لا بيقين لا خاش كلام لأن يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتبها ويقولوا التي كتب الله عليكم دخولها وسكنها يا مسلمين م. كتب الله عليكم دخولها وسكنها كتب الله لكم لأن هي الأرض التي ونجيناها لوط التي الأرض التي باركنا فيها بارك العالمين هي الأرض المقدسة وأرض مباركة, مباركة وأبو نعيم أدم عليه السلام وضع عليها أساس المسجد الأقصى بعد المسجد الحرام بأربعين سنة وهي أرض الرباط وأرض المشترى والمعراج ومهاجر إبراهيم ولوط عليهما السلام ومحل ميلاد إسماعيل وإسحاق ويعقوب وادوود وسليم يعني إذن هي أرض مباركة وهي أرض مقدسة ومن أجل هذا فهي طبعا يعني وقف إسلامي وميراث الأمة الإسلامية منذ أقدم العصور وتحريرها ونصرة آلها ورفع العدوان فريضة شرعية وضرورة حياتية فعشان كده ذكرهم الرسول الكريم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خسرين يعني حدث الكلمة ولا ترتدوا على أدباركم يعني حذرهم من النقوص عن القيام بفرض اللي عليهم نعم. وإلا ربنا كتب عليهم الخسران خسران. وده اللي قاله محمد صلى الله عليه وسلم ما ترك قوم الجهاد إلا ضربهم الله نعم. بالذل نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا تبعتم بالعين وراضيتم بالزرع وتبعتم أتنام البرق وتركتم جهادكم صلت عليكم ذلا لا ينزعوا نعم. عنكم حتى تراجعوا دينكم نعم. فكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم هنا يعني بيوري يعني متواصل نعم. مع هذا المعنى اللي قاله سيدنا موسى نعم. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين وده احنا يعني كأن ب... بهذه الكلمات يا قومنا في القرن الحادي والعشرين الخامس عشر الهجري ادخلوا الأرض المقدسة. نفس الخطاب لأنه نفس لأن الظروف و... وهم مطالبون يقعون تحت طائلة التكليف دي الناس اللي بجدل تدركها نعم. إن الأمة الآن تقع تحت طائلة التكليف نعم. ادخلوا تكليف للأرض. الشرعي والتاريخي يعني التاريخ. هو شرعي طبعاً شرعي شرع أولا وآخره لكن التاريخ إذا ربنا بدينا التاريخ في القرآن الكريم نعم. في القرآن الكريم كتاب الله اللي ربنا أنزله لا ليوضع على يعني في في أواخر السيارة ولا يقرأ المقابلة في المآتم إنما ليعمل به كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه هذه الكلمات تدخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا تجدوا على البالك مثل الخجب والخاسرين لكن الجيل الجبان مم. الذي لم تكتمل تربيته الذي يركض رضع الزلة والاشتكانة لفترات طويلة قال يا موسى إن فيها قوم جبارين وإن لم ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن داخلهم يعني هم موعدون بالنصر ومع ذلك مع الدمج استعداد لأن الناس الآن يمكن حجتهم لا دا دا فيها ذرية وقوة دولية وندخل إزاي فقالوا إن لم ندخلها يا موسى إن فيها قوم جبارين و... وإن إيه. لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن داخلهم من في أحد من الفصيلين يقول طب ما الكلاب منك تدخلها مش مش بس وربنا و... بيختبرنا نحن أنت فين الذي خلق الموت والحياتة ليبلوكم نعم. هتعملوا إيه فكان التكليف ده فطبعا في ربنا قيض في الصف ناس صالحين نعم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب نعم. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون هتبذل جهد بسيط انطلقوا ما تخافوش أليس الله بكافٍ عبده؟ لا. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشون كنت إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوا وخفوهم يعني إذا مثلهم قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم بالفهم والعلم والتقوة وقوة المعتقد وسلم تعالى ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا أنتم كنتم مؤمنين لا. لكن الجيل الجبان هو الجيل الجبان ما ما حاولت أن تمفخية رضع الزلة والاشتكان لفترة طويلة يعني زي ما قالوا لا يصبر على الأذل على الأذل الذي العين <تصفيق> الحي والوتدي خلي ما فاتي خلف على ضيم يراد به إلى الأذلاني العين الحي والوتد ماشاء الله هذا على الخطف مربوط برمته أيوه أيوه وذا يشجف ما يرتله أحد ففعلا قالوا لن ندخلها أبدا ما دام فيها وشو بأسوء الأدف فذهب أنت وربك طبعا ربنا اللي خلقكم وهو الذي مكن لكم ونجاكم من, من الفراعين وهو يعيدكم بالدخول و... الآمن وإيه إلى الأرض المقدسة آه. الأرض المباركة أرض الرباط أرض الإسرائيل فإذ ذلك قالوا إن... قال فإن الله فادخلوا عليهم والباب فإذا دخلتمون فإنكم غالبون على الله فتوكلوا كنتم قال يا موسى لن ندخلها ما دام فيها فذهب أنت وربك فقاتل. إنها هنا قاعدا ماذا يفعل صاحب الدعوه زي برنامج زي ده بيذكر الامه بفرض الله عليها مم. ذكر الناس بلغ ما انزل عليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك للناس من الناس فرب هو الرجل بلغ وادى لكن هو يخشى يعني آآ آآ آآ يعني اعذر الى الله مم. قال رب اني لا املك الا نفسي وأخي مم. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين يعني بيقولوا ليه يعني قال لأنه ممكن ينزل عذاب ربنا لأنه انقصره فينجو هو ب... لأنه قام بواجبه لأنه نبلغ لا. ذكر الأمة قال له يا أمة الإسلام هذا مراسك مراس الأمة هذه الأرض المقدسة هذه الأرض المباركة رفع العدوان الواقع على فريضة شرعية نصرة أهليها فريضة شرعية وضروحة هي لأن وقوعها في قبضة العدوان عرض أمنك للخطر يا قومنا أجيب داعي الله يعني الفريض يعني يعني بلغ أدى خلاص ما يعني بلغ ما مش هيقهر حد لأن اللي يخرج للقتال لازم يحرر النية لأنه ممكن يموت يموت على إيه وزي ما ربناك عندنا في الإسلام لا يكرهها في الدين ما فيش حد يقهر أنا بقول لك انصر دينك وكتابك وأمتك ووطنك اختب لنفسك لأن هيجي يوم يوم, يوم يعني ده كل نفس يوم تجد كل نفس ما عملت من خير المحضرة ومعاملت من سوء تودل أن بينه وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه نعم. فلذلك قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين لا قوم الفرق. لازم تبقى المفصلة إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرن بكم وبدى بيننا وبينكم العذاب والبغضاء، حتى تؤمنوا بالله وحده قال إنها محرمة, محرمة. محرمة هنا بقى العقاب بقى. ما قالوا ما لا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين فتن بقى. هذا هو الخسران هذه الخسران بقى هي. التوهال وتيها فضلت يعني كما قرأنا وتعلمنا منكم ومن من أهل العلم يقولوا حالة لا يوجد فيها العلاج التقليدي يعني ما رحش الدكتور يقول له التوهال حالة مرضية لا ينجي منها إلا رب العالمين ولا يتحقق إلا بالعودة والتوبة إلى الله عز وجل عشان كنت تطيب عليهم التوهال وهلك الجيل الجبان نعم ومات موسى عليه السلام عليه السلام لكن من ظهر هذا الجيل ربنا سبحانه وتعالى ايه خلق أخرج جيل جديد اخر جيل جديد لم يذق الذل الذي ذاقه لا تربى بقى في ايه في ظل, في ظل العقيدة في ظل العقيده وتربى تربية اسلاميه جيدة لكن فهنا الذي تولى الامر بعد موسى عليه السلام كان واحد يعني واحد من تلاميذه ومن اخوانه كان راديف له فاستنفر القوم لتحريره المخطط يعني الامه لم تنسى القدس عبر نا. تاريخها الطويل نا. قد يعني يطول فترة الاحتلال ويتعرض اهلها لصروف التعذيب والهوان والطرد لكن لا تنسى نا. لا تنسى عشان الناس اللي بتصوروا ان بيت المقدس يدلها واحد 91 سنة في قبضة الاحتلال ومن 48 يعني حوالي انك 91 سنة اه 61 سنة, سنة. سنة اللي هو قوحها في قبضة لقيامة الدولة الصهيونية لا. فده الأمر لا طب ما جعلت 700 سنة في يد الروم فهنا وشع ابن النوم استنفر قومه وخارج في الطريق يعني حدثك الآن كأننا نقول إن من أسباب السقوط أن الجيل الذي يحدث السقوط معه هو جيل غير جاهز نفسيا وتربويا وعقديا لأن يكون جيل نصر وجيل استرداد الحقوق وجيل تحرير للمقدسات وبالتالي يحتاج الامر الى تربيه طويله وانشاء جيل او انشاء جيل العقيده نعم جيل الذي يحمل رساله نعم يحمل عقيدة وبالتالي يكون له او لديه الرغبه ولديه الاراده لان يحقق مراد الله سبحانه وتعالى وينطلق هذا يعني الجيل نعم اللي طلع معاييشعب من منه نعم حضرتك تسوي ده ليه على فكره ده استفاء وربك يخلق ما شاء ويختار الامه ما كانش تستحق شرف الجهاد وتحرير مقدسات لا. فكان لازم تجري عليها سنة الاستبدال وان تولى واستبدل قوم غيركم لا. زي ما يقول ربنا يا أيوالذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي بقوم بقوم يحبهم يحبونه، أدلة على الممين عزة الكثيرين يجاهدون في شميل ولا يخافون لوم لا. تلائم فهنا تجري سنة الاستبدال فإذا نعرض إن الله اصطفى آدم نوح وآله إبراهيم على العالمين فده استفاء يعني عاوز أقول ان الذين لم يقدر لهم الان نصرة اخوانهم على ارض فلسطين والزودة عن حياض المسجد الاقصى والقدس اللي هي 140 الف دونم باختصروها في قضية ان المسجد الاقصى اقتحاموا وكذا وده غير بقى طرد بمصيبة يعني دليل الامة عملية تقزيم لمقدساتها ونسرت فاناعتقد كون انهم يحرموا من هذا الشرف اناعتقد ذلك يسترع طبعا هم محرومين محرومين إذا استثنينا الفئة المجاهدة المرابطة المحصورة التي تعاني من حتى من الماء الصالح للشرب وتعاني من من كل صنوف الأمراض ويموتون هذه المفروض الناس ده شرف بيؤدوا لأن الفئة الظاهرة المنصورة فهذا ربنا اختارها اصطفاها فنعوز أقول هنا عشان كده جرت فترة اللي, اخت... اللي نقدر نقول الاستبدال نعم. يعني في عقوبة هنا نعم. اللي هتتناسم ولا ترتدوا على أدبالكم فتنقلبوا خاسرين ودين حذر منها الأم نعم. ممكن تجري عليها سنة الاستبدال بس سنة الاستبدال زي ما حصل في البسنة والهرسك والبلقان مصيبة عظيمة نسأل الله سلامه ونسأل الله زي ما يحصل في العراق و... في... ت... كل فعالية كل فعالية هي دي من الدماء والأرواح و... و... ف... ف... فعشان كده احنا نقول مالي لي أدعوكم إلى النجاة وتدعو... احنا بننصح أمتنا إخوانا نحن نريد لهم الخير نعم. أن نأخذ بأيديهم احنا أردنا من خلال منهج القرآن أن نذكرهم بفرض الله لما يختلفش عليه حد فمن أجل هذا هذا, كان... هذا يأخذنا فضلت الأستاذ دكتور جمال إلى كيف السبيل إلى بناء هذا الإنسان إنسان العقيدة الذي إذا دعى أجاب وإذا استنفر نفر وإذا ديست مقدساته وتحركت فيه النخوة وتحركت فيه المروءة والشهامة والرجولة والأخلاق الإسلامية العالية كيف السبيل إلى بناء هذا هذا الجيل وهذا الإنسان؟ يعني الرسول يعني رب العالمين بيان لنا هو الذي بعث في المؤمنين رسولا منهم إيه مهمته يتلو عليهم, عليهم آيات زكيم ويعلمهم الكتاب والحكم يعلمهم ما لم يكونوا يعلمون ثم جاء بعد ذلك أول درس نزل مسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من على قيد ربك وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إيه المشكلة؟ كلا ان الانسان لا يضغل كيف يواجه انسان العقيدة الذي يخضع حياته لمنهج الله وشريعته اللي هو يقرأ برد... الذي علم قال معلم الانسان يخضع حياته كله كلها نعم. لمنهج الله وشريعته يبقى دي التربية التعليم والتربية اعلموا ما شئتم ب... تربية قبل التعليم في الملاقل الإسلام التعليم ولا التربية نا. التعليم في الأول ويجي يزكيهم ويعلمهم يزكيهم ويعلمهم يعني يبل اثنين التربية يعني هم يعني إيه نجد دل هدف ويأتي بعد ذلك بعد العلم بتيجي الدورات التربوية المكثفة نا. زي موسم رمضان نا. كتب عليكم الصيام كما كتب الذين من قبلكم لعلكم تتقون والتقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والسعداد يوم الرحيل دورة تربوية فيها الصيام وقيام الليل والتهجد والصدقات والاعتكاف وحينما استنفروا إلى بدر نفروا. وحينما استنفروا إلى بطح مكة لأن لما خزاعة استغاسد بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال يعني نصرتي عمرو بن سالم الخزاعي وخرجوا هم صائمون نعم. الى تحرير بيت المسجد الاقصى من المجرمين بيت الله الحرام, الحرام من, من المجرمين ونصرة اهلها نعم. ما قالوا ننتظر لما نفطر ولا كذا بل ان دورة تربوية كسبعة رمضان كانت في اه بقدر في السنة الثانية من الهجرة، في لا في يعني خرجوا في بدر، نا. لكن كمان في, الـ في الـ هم قضوا رمضان السنة الثالثة من الهجرة وخرجوا لأحد، نا. وقدموا سبعين شهيدا، نا. وفي السنة ال ال اعتقد السال الرابعة خرجوا إلى, رمضان إلى الخندق لا خلق خلق يعني هذا الدرب الدورة التربوية المكسفة الصيام والقيام وتذكية الأخلاق والسلوكيات. والعلاقات الاجتماعية المتوازنة والوووووو والتحرر الحلال والحرام ونجي موسم الحج أنا عاوز أقول إذا لابد من دورات تربوية مكثفة على كتاب الله لا. وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى السير والمغازي اللي كان يتعلمها الصحابة كما يتعلمون لا. الآيات من القرآن كنا نعلم مغازي رسول الله كما سنة. نعلم السورة من القرآن لا. لا. لا. و... يعني يقولون لهم هذا هذه شرف آبائكم أو هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها كأن الأمة في حاجة لأن تستعيد هذا التاريخ عشان يعني تحرك فقص القصص لعلهم عليهم تفكر يعني سيتتك يعني ذكرتني الآن وعلى الجانب الآخر طب ليه احنا عندنا ضعف في خريجي ال ال المدرسة المحمدية الآن في ضعف شديد سبب ايه هو ضعف في ال في التربية تربية يعني ها وزيقول إيه والضعف في الاهتمامات ونحن يعني نتحدث فضيلتك في, في بني اسرائيل ووالقص وطبعا هم الآن يعني الصهاينة الصهاينة الآن بالمناسبة لا أظن أنهم ينتمون إلى بني اسرائيل الأصليين حتى الغالب منهم هو قبل كان الدكتور المسيري في الموسوعة تحته أثبت أنهم من يهود الخزر نعم. يعني أصلا كانوا سنيين ويعني تهودوا ثم جاءوا أعتقدون في أوروبا الشرقية وجمع على على يعني لا يعني ليس لهم علاقة ببني إسرائيل أصلاً يعني وعلى فكرة إسرائيل عليه السلام احنا برضو السلام تجاوزا بن بنضطر نقول إسرائيل لكن هو الحقيقة إسرائيل اللي هو يعقوب يبرأ إلى الله منهم في الدنيا لا لا والآخرة لا لا لا لكن أمره لله يعني هذه نقطة ترادية فقط للتوضيح لا لا لكن في على ذكر هذا حضرتك وأنت تتكلم عن آآ آآ الجيل الذي حصل له التيه ثم جاء جيل التربية جيل التربية وجاءت قصة جاءت قصص بقى متعاقبة تبين كيف تربى هذا الجيل منها قصة الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اللي بتشرح كيف حصل تربية وتصفية لهذا الجيل الكريم لو فضلتك يعني هو هل... جي... لو ازنتني بس انا استكمل طب ايه ك... نتيجة الجيل الجبان هلك, هلك. و... يعني كان الأمة ما نسيتش القدس نعم. فلما قيد الله القيادة الجديدة اللي هي روش عبنون استنفر قومه للخروج إلى, إلى... تحريب بيت المقدس فجمعهم وفي الطريق فعلا قاموا معه يعني استجابوا لدعوته يعني مم. معنى هذا أن بيت المقدس الأرض المقدسة الأرض التي بارك الله فيها العالمين الديكرة. لم تخلص من أيها الأمة لم تنسى عشان كده أنا بقول للعالم كله إن أمتنا لا تنسى بيت المقدس وكل حب رمل في فلسطين يعني عشان ما نقزمش الموضوع لازم أدركه إحنا أم لا تنسى تاريخها ولا تنسى مقدساتها ولا تنسى دماء نسائها وأطفالها اللي أريقت عندنا مثلا في 56 و 67 و 48 الأمة قدمت في ظل الاحتلال الإنجليزي والفرنسي والألماني والعدوانات المتوقعه والدماء التي تراق في بلادنا احنا لا ننسى ذكرتنا لا ننسى لكن احنا بنعملهم بعفو الله ورحمته نعم. اللي ربنا قال يعني وقف الصفحه الجميل. لكن بس عشان نقول لهم احنا لن ننسى فلسطين ولا بيت المقدس ولا يافا ولا حيفا ولا الجليل ولا الخليل ولا عسقلان ولا مش هننسى ان شاء الله والامه نعم. لن تنسى فهنا سبحان الله اسمه ده يوشع بن نون استنفر قومه وخرجوا في الطريق نعم فهو خشية عارف فيه مرض نعم. حب الدنيا وكرهية الموت نعم. فوقف خطيبا هم على أبوه قال يا قوم لا يتبعني ثلاثة نفر نعم. رجل بنس بيتا ولم يرفع سقوفها ولا متعلق بالبيت ذا أو مشغول عنده وما رجل ملك بوضع امرأة ويريد ان يبني به هاي بمشغول بامرأة العايز يبني, يبني به, يبني به. ورجل اشترى غنماته عاو ينتظر الخلفة بتاعته يشغل بفلوسه ف... ف... التلاثة أصناف دي يقول تميز الصف مم. ودي قضية فعلا أخطر شيء حب الدنيا وكراهية الموت هدي دي سبب علة وده اللي قاله محمد صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما نعم. هل صلى الله عليه وسلم دلاء الأمة لا. وعشان كده قال إذا تبايعتم بالعين أراضيتم بالزرع نعم وتبعتم اذناب ترضتم جهادكم سلط الله عليكم ذلا لنرجع ينبيع... حتى ترجعوا يعني اذا هو دعله الامه نعم. عشان كده ف, ف... و... وتو... ووصل تميزه في الصفوف وتواجه الصفان نعم. كان مأمور هو ان يدخل بيت المقدس قبل الغروب قبل نعم. غروب الشمس وبس نيجي الشمس تؤذن بالغروب نعم. ماذا يفعل وهو ربنا جوائز قلنا ادخلوا هذه القريه تحج شئتوا كل كل خال... هذه القليلة حاشيتهم ادخلوا هذه القرية وقولوا حط أحد شيء شيتهم... فكلوا منها أحد شيء توم رغداً وطلبوا لباس الجدة وقولوا حتى سنغفر لكم خطاياكم سامعونه فهو وقف أمام الش... كده ال... وقال يا شمس إنك مأمورة يكلم الشمس الشمس نعم والشمس تيجي مستقر لله ذلك نعم. تقدير العزيز العليم نعم ها فهذا الشمس ينبغي أن تدرك قرور ليس أبوكنا وكل فلك الحس بعونه إنك مأمورة أنا مأمور إن مأمور إن لازم أفتح بيت المقدس وأنت مأمورة بأمر الله. اللهم احبسها شوف اللهم مم. احبسها علينا حتى تفتح علينا هذه القرية. الله. فحبيسة الشمس حتى فتح الله على المسلمين القري اللي هي بيت المختصر. إذاً هذا هو الجيل جيل النصر. الجيل يستحق أن تغير حتى السنن الكونية أي... تسخر له السنن. الكونية. نعم هو ما هنا فاا دي القضية التي يجب أن يدركها الأم اللي خايفة من النووي من الشرق والغرب. وجعلوا للاجرام شرعيه يقول لك الشرعيه الدوليه شرعيه احتلال الاوطان ولا الترويع والقتل والدماء التي تراق في كل مكان لا. احنا الفرق بيننا وبين غيرنا ربنا سبحانه وتعالى قال للدماء الدماء حرمه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالاق ورسوله ورسولنا وقف امام الكعبه وقال ولا دم مسلم اعز على الله منك لا. عزبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا هو تلليه الشرعية هذا المنهج هو الذي يجب أن تكون له الشرعية اللي يقول لنا هذا عدوك وهذا صديقك هذه فريضة وهذه فريضة يعني وهذا حرام وهذا حلال لكن مم. الذين يروعون الآمنين ويحتلون الأفطان ويسلبون السرقاء السروات ويسرقون وحرموا المجتمعات الإنسانية من الرحمة والهداية ذول الذين ليست لهم شرعية وليجب أن ننتم إنها واحد يقول لك حاصر أخاك اقتل اخاك جرح اخاك اعمل كذا يعني وباسم الشرعية هذا يجري فلذلك هنا الشرعية الحقيقية هي الشرعية الربانية الربانية شرعها للبشر شرع لكم من الدين ما وصى به نوحى والذي اوحينا اليكم وصى نبيه ابراهيم ومسو عيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه اذا هذا الجيل الكريم ال الذي اعيدت صياغته وصار موصولا بالله سبحانه وتعالى ومرتبطا بالله كل هذا الارتباط هو الذي يستحق أو هو الذي ان ينصره الله سبحانه وتعالى وتكرر هذا فيما بعد في قصه طالوت وجالوت ايضا نعم، نعم. على هذه القصه فيها نعم، نعم. يعني جانب واضح من جوانب التصفيه وتربية الجيل الذي يستحق النصر والتمكين له لو اجنت حضرتك وفعلا يعني انا طبعا يا سيدي اني اجلس معك الله يبارك في فيك هو الحقيقه ان شرف لي ان يعني والله تقدير شا... العزيز العليم سعيد بكتب لي الله يبارك فيك يا حضره فضيله الاستاذ ما بينفع هو طبعا ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة جاب الخبر ده لا. اللي هو خبر حينما يعني احتل بيت المقدس قوم سماهم رب العالمين جالوت وجنوده نعم. وكان هذا يعني يعاصر يعني اعتقد داود, داود عليه السلام كان شاب صغير. صغير. شاب صغير فنلاحظ النص القرآني علشان يعني حتى لا يدوهم الوقت هو الخبر لم ترى إلى الملع من بني إسرائيل نعم. من بعد موسى اذ قالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيت من الكتب عليكم القتال الا تقاتلوا تعملوا زي اللي بتعملوه كل آه. مرة <تصفيق> قال وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا نعم هذا العدو صاطه واحتل وقاتل وشرد نعمل ايه يعني هذا هو آه. كتب عليكم القتال وكل لكم نعم الذين يقاتلون بانه ظلموا ان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لو بعض دامت الصوامع وبيعوا وصلواتهم ومساجد كسروبيه اضمحل الله الكثيره ولينصرنا اللهم ان نصر الله مليس كالقران وسيله في عرض هذا القضاي قضيه عشان عشان الناس تدرك اهميه وخطوره التكليف ده جزء من المعتقد لا. من عقيده المسلم فنيجي هنا نقول وما لنا الا نقاتل في سبيل قد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم الله عليهم الظالمين هذا الجبن ل ل ل يصنع تراجو عن يعني هو يعني. كان ممكن سبق في علم الله يعرف تربيته خلاص خزينه خلاص خلاص ما ما لكن ربنا سبحانه الأعلم بالنفوس أن الإنسان يحتاج إلى تربية. يحتاجوا إلى تربية وتعليم. فربنا سبحانه وتعالى قيل لهم خلّام يخوض التجربة لغاية الآخر عشان فيها يقام الحج برضه. الذي خلق الموت الهاتف اللي يبلو بقية الخير الموجودة يمكن الله لها أمام عين الجميع نعم لذلك سبحان الله من شاء الكلمات الطيبة للحزيزة البلداني فعشان كده قال لناه نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوة مالي نعم. وكان الاعتراض أن يكون لهم ملك علينا ونحن أحق بالملك ذبب من أبواب الاختبار أيها ولم يؤت ساعة من المال قال إن الله اصطفاء عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم الله يؤتي ملكه ما يشاء الله أسعى عنه لغت يا ربنا ربك أخرقه ما يشاء نعم وانتم طلبتم قائدا ربنا عين القائد والقائد نا. لازم يتوفى فيه رجل قوة في البدن و... وعنده علم عشان يقود المسير هذه ال... الشروط بقى هي ثاني العقيله بقى أيوة جي... جي قوة علم وجلد ايوه جيل نصر المنشود قوة في علم نعم وتقوى و... و... وكمان قوة في البدن شجاع مش يصيب الخور ما يعني ما هي... مش مريض نايم مش تعبان مش و... يعني واختر وأخ... ما في انه مش جبان ومش جبان مش جبان يعني يعني في اقدامه وجساره نعم وبعد ف... ووعي. وقال لهم أن, إن آية ملكيه أن يتيكم التبوت في سكير ومشون ربكم بقية المتارك ويتحملوا أن في ذلك الآية اللي كنتم ويتعيد القائد وفي السكة أدرك أن الجيل ده فيه خير كثير ولكنه لابد يحتاج للتجربة قبل ما يخوض به المعركة النهائية نعم ماشى مشوار طويل لأن تبعات الجهاد حيانا يعطش يجوع لا. ويتعب ينصب هل ترى هيقدر يكمل وإن يكملش فماشىهم مشوار طويل وقطع عنه الماء. دقت ما أصلوا على المية. قال لهم يا جماعة. ولما فصل تلوثوا بالجنود. قال إن الله مبتليكم بنهر. هل من مناورات شف... عسكرية قبل المعركة الفصيله؟ نعم. بقى. فمن شرب منه فليس مني. نعم. ومن لم يطعمه فانه مني إلا من اغترف غرفة بيده. نعم. فشربوا منه إلا قليلا منهم. الف الفئه متربيه فلما جوازه والذين آمنوا معه حتى الفئه دي. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجلوتة وجلود فجاءت التسكرة قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصبر شوف بقى هنا شوف بقى والكلمتين دول نزلوا على القلوب بردا وسلاما ها والله مع الصبر واحد ولمّا برزوا لجلوتة وجلود توجهوا إلى الجهة التي تملك النصر النصر مش عند الشرق ولا الغرب ولا الهزيمه تيجي من الشرق ولا الغرب ومن النصر الا من عند الله ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يقول رب العالمين فهزموهم باذن الله وقتل داود جلوت والمكافاه بركة الجهاد فاتاه الله الملك والحكم وعلمه ما يشاء ولو لا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت, لفسدت, لفسدت الأرض ولكن الله دفعنا عامين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن من المؤمنين النموزج ده يؤكد على حقيقة لا مراء فيها أن بيت المقدس هي الأرض المباركة المقدسة أرض النبوات أرض الرسالات أنه في كل مرة يحصل أن يتجبر عليه الظالمون يهيئ الله لهم من يستنقذه وحينما يوجد جيل جبان يتردد عن القيام بالمهمة يخرج الله سبحانه وتعالى جيلا يعني قادرا ودعى جورينا إلى إلى المحور الأخير في هذا الحوار الشائق الرائق الطيب مع فضيلتك إنه هل هل نئس يعني وحضنك بتخص علينا هذه التجارب الجيل الجبان الأول لم يستطع أن يدخل فاستبدل الله به جيلا تربى على العقيدة ونجح في دخول بيت المقدس. الجيل الثاني حبس الله له الشمس حتى يدخل في في عهد سيدنا داود عليه السلام قبل أن يتو يعني تير له الملكة والحكمة وال والنبوة مع قصف طالوت وجنودي أيضا هذا الجيل تجاوز المحنة والصعاب الآن في وبعد ذلك الصليبيين طبعا وغيرها. الآن في ظل الواقع العالمي والتحديات العالمية التي تواجه الأمة وحالة الضعف الكبيرة أيضا نستطيع أن نقول أن في حالة نفسية من الانهزام عند كثير من ال... لا نقول عند عند الأمة عند كثير من الناس و... والانهزام في النفس وأول الهزائم لكن المستقبل كيف ترى فضلتك مستقبل هذا التحدي هل هو مستقبل يبشر بنصر نصر إن شاء الله وعودة لراية الإسلام العالية لترفرف على بيت المقدس وعموم فلسطين ونصر إن شاء الله للدين ولا ظروف الحمد لله إن شاء الله يعني ربنا هقول حتى إذا استأذن الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا نعم. ربنا قال إن لننصر رسلنا والذين رسوا لنا والذين أمر الحياة يوم قوشه يوم قول أنت بس ربنا قال يا إلهي بل إن تنصروا الله ينصركم نعم. ويثبت أقدامكم هلا الحقيقه ان نموذجين اللي احنا قدمناهم او ثلاث نمازج منهم ايضا نموذج محمد صلى الله عليه وسلم الصحابه الذين حرروا بيت المقدس بعد سبعمائة سنة على حد عمر بن الخطاب وكان الرسول كان يبشر اصحابه يا معاذ ان الله سيفتح عليكم الشام من بعد من العيش الى الفرات رجال ونساء وايمانهم مرابطون الى يوم القيامه فانختار منكم ساحن في احد الاشياء فهو في رباطه الى يوم القيامة لا. ولذلك السفر الى هناك و كتب الله لو شاهدها في في بلاد الشام الله اكبر وقال اذا افتتحتم مصر فاستوصوا باهليها خيرا فان لكم بها ذمة ورحمة نعم. وتحررت مصر وتحررت الشام نعم. يعني الفكرة ان احنا بنتكلم عن احتلال رومي اوروبي بيزنطي سبعمائة سانة فضلتك وقيد الله محمد يعني والجيل يعني محمد افتأذن فضلتك كان اخذ اتصال الاخر بمنعم ثم نعود لفضيلتك مرة أخرى. تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم. السلام عليكم والسلام ونحط الله وبركاته ربنا يجزيكم خير ويجازي الشيخ جمال خير عننا وعن الأمة والله. ما أمين. ربنا يجزي خير والله. ما الله. بس أنا خير. عايز أسأل حضرتك سؤال بس عشان ما خدك يعني بصير تحب في العلم كده فضّل يا أخي. ال يعني الجهاد في الوقت الحالي في ظل اللي, اللي, اللي بيحصل في الوضع ده فرض عين على كل مسلم <تصفيق> حاله ضعيف اللي زي دلوقتي اللي قاعد في بيته دوت ضعف او او مشديد وحاجه ده ذنبه مثلا ايه يعني نرجو التوضيح وسؤال معلش ثاني للشاي جمال الله يبارك فيه اتفضل <تصفيق> هل اللي يموت دلوقتي حاليا في الوقت اللي احنا فيه دوت في سبيل تحرير المسجد الاقصى يعني ولا اللي يموت في سبيل البلد من البلد إن كانت مصر أو ليبيا أو, أو يعني لما استنى إسرائيل تخش مصر ودافع عن مصر يا ربنا مش هيصرتني يوم الهيامة يعني قولي روح خد حقك بقى من مصر اللي, اللي انت دفعت عنها يعني هذا هذا ميت وطن مم. يعني هلا يعني أيهما شهيد وأيهما قتيل دلوقتي يعني لا. أنا عشان الدين وعشان ديت ربنا وعشان الـ الـ الـ لا. يعني الأراضي مقدسة إذاك الله خيرا الله وعشان الدولة وعشان الدينة وعشان الدنيا يتدخل يعني واحد ياخد شبر من ارض <تصفيق> انه ديني اه اليوم شهيد ويوم القتيل وجزاكم الله خير جزاكم الله خيرا <تصفيق> خير منعن يعني فعلا كما قيل يعني من الرجال من هو في صورة الرجال يفطن للمصيبة في ماله وفي ارضه لكنه لا يفطن للمصيبة الكبيرة في دينه هو اشار الى نقطتين يعني تفضل حضرتك يعني جاوب ان شاء الله لا تفضل هو يتكلم فضل. عن دور الفرد هو هو مواطن من الناس يسمع كما قلنا هذا الكلام ويثير نفسه وبيلسع وجدان المسلم فعلا لكن هو بيسأل ماذا يمكنني ان اقدمه دور الفرد و و ويريد اشاره الى انه الدفاع او الجهاد او الشهادة هل هي حينما يكون إنسان يجاهد في سبيل الله من أجل المقدسات أم حين يجاهد من أجل الأرض وهل هناك تعارض بين أن يعني يحافظ على أرضه ووطنه ويستشهد في سبيل تحريرها وبين أن يكون في سبيل الله تبارك وتعالى يعني وحضرتك بتكلمنا عن الأمل المعودة حضرتك بتكلمنا عنه وتكلمنا عن دور الفرد وعن هذه المسألة يعني أنا أعتقد يعني هو رسول الله سلم الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية نعم. فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في, في الشمال فالأخ الكريم والأوطان حرمتها كل لا تجزأ أرض مصر حرام على أي كافر يطاءها والدفاع عن الوطن فريضة حب الوطن من الإيمان والدفاع عن القدس فريضة شرعية وضروح حياتية يعذر من ذلك أحد يعني نعم. أوطان المسلمين كلها يعني الدفاع عنها فريضة شرعية وضرورة حياتية والإنسان يعني مطالب يعني ربنا أن نحن نجاهد بالنفس والمال نعم. فهذه أحد الواجبات وفي نفس الوقت نصرة إخواننا مقاطعة العدو نعم. وبعدين لازم يبقى فيه موقف نظهر فيه أمام العالم أن نحن ما نسينا قضية فلسطين نعم. يعني لو في نوع من التظاهر المنضبط بالضوابط الشرعية وحفاظ على أمن البلد هذا لا حرج فيه وده احنا مطالبون فيه وده أقل واجب لازم نرى الناس اخوانا في فلسطين المستضعفين المحصورين نرى نرى منهم ان احنا معاهم مشتركينهم لأنهم يدافعون عن شرف الأمة يدافعون عن أوطان الأمة وأمن مصر من أمن فلسطين وأمن العالم الإسلامي من أمن فلسطين ولا قيمة للأمة بدون القدس نعم. يعني دي القضية لازم الناس, الناس يفهموها لا قيمة للأمة بدون القدس التنازع القدس ده نوع من الانتحار السياسي الخروج من دائرة التاريخ فإذا الفرد المواجب إنه هو بالإضافة إلى ذلك إنه يربي أولاده شوف هو بيقول أنا كبرت في السن وعاوز بيتمنى أنت إن شاء الله طالما تستحضر النية الجهاد لتحرير بيت المقدس وتبذل ما في توقيك اللسان إذا قدر له أن يلقى الله عز وجل إن شاء الله وأكثر الشهداء من أصحاب الفرش لكن ربي أولادا عشان زي ما يوشع بن نون تربية الأولاد عشان توضيح لشهداء الفرش عشان إخوانا يعني أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش يعني الذين لا يموتون في أرض المعركة لكن إرادتهم ونيتهم ونفوسهم متعلقة بالجهاد نعم. في سبيل الله ما انسأل الله الشهادة بصدق بلغ الله منازل الشهداء وأن مات على فرش لكن بشرط أنه يكون النية, النية والإخلاص. والإرادة الحقيقية والإرادة نعم. الحقيقية نعم. نعم ما شاء طبعًا. الله نعم هذه حق... فذلك تربية لأننا معركتنا مع بني يهود معركة الوجود بين القرآن والتلمود موصول التاريخ منذ القرن الثالث الميلادي م. لغاية النهاردة وإلى ينهار رسول الله الردم عليه يعني مش معركة هتنتهي بعن يوم فإذا نربي أبنائنا نقول له يا ابني دي مقدساتك تحريرها فريضة نصرة إخوانك فريضة دفع العدوان هذا عدوك قاطع عدوك لا توليه لا تدعمه لا تكون مطيئة لتحقيق اهدافه يعني عرفوا التاريخ نعم يعني اذا فرض تحرير الولاء والبراء وبعدين في نفس الوقت الوقت لا اسمح لكن في وقت اخر يعني لازم نقول للناس ان ارض القدس فريضة شرعية تحريرها هي مراس الامة ونحن اصحاب الحقوق الشرعية والتاريخية والقانونية نعم. وليس لليهود حق في شبر واحد من ارض فلسطين وهم منذ اكثر من 30 سنة يحفرون يحاولون ان يعثروا على اي اثر يقول ان له صلة بتاريخهم لم يجدوا شيئا لا يجد... اخر حاجة هم بيزوروا الاثار الموجودة العربية حتى من قبل دخول سيدنا موسى عليه السلام الاثار كلها عربية ويحاولون ان يزوروا حتى الاثار التي يصعب تزويرها ويقولون هذه أثر هو عمر الكذب أصلي قصير يعني لكن هو واضح من الوضوح هي القضية مش قضية دليل قضية بلطجة واحد يملك قوة عاتية منذ قيامة على أرض فلسطين من سنة 18 والدول الأوروبية تتعامى لتحقيق هذا العدوان هم ليش حتى ال... أنا رجعت الوعد بلفور نعم. وعصبة الأمم وهيئه الأمم والمواسيق الدولية وعندي ما يثبت الأمم المتحدة قرارتها تقول إسرائيل دولة غير محبة للسلام إسرائيل يجب مقاطعتها يجب أن يتوقف الدعم الأمريكي يعني لسه أنا في إيدي قرار من قرارات الأمم المتحدة تثبت حتى لكن إحنا أصحاب قضية ناجحة لكن ما عندناش محامي يحمل هذه القضية هذا قرار من قرارات الأمم المتحدة أصدرته رقم 3946 تقول في 14 ديسام 1984 بيقول أن أنها إسرائيل ليست دولة محبة للسلام وأنها تمعن في انتهاك المبادئ الواردة في المساق وأنها لم تقم التزاماتها بموجب المساق وترفض وط.. ويرفض المجلس الهيئة الأمانة الموقف السلبي لجامعة المتحد الأمريكية الذي يدعم إسرائيل ويقوي موقفها كما أكد على كل الإجراءات أضرر للإجراءات الاسرائيلية لتغيير معالم مدينة القدس تعد ولا ولاغية كل قرارات الأمم المتحدة تطلب محاصرة إسرائيل ومنع الدعم عنها ومنع تسريب السلاح لها إحنا أمتنا تملع في الحقوق القانونية جولدستون جولدستون. لكن هما لماذا لا يفعلون قررت الموضوع بتاعك كولدستون لماذا لا القانونيون ووزراء الخارجيه يتوجهون ويقدم و... يقول واجبات كثيرة لكن, لكن القضية لا. لازم ندرك إن رسولنا بشّرنا بمعركة فاصلة يكون النصر فيها للإسلام. وفي الحديث فضلت الدكتور انه يأتي على الناس زمان يكون لأحدكم مثل سياة قوسه يرى منها بيت المقدس خير له من الدنيا وما عليها الله أكبر. وكأنه دعوة لل لل لل, لل... ما شاء الله مرة أخرى ل... فضلت الشيخ نسمع الحمزة لأنفسنا. برسه... يأتي على الناس زمان يكون لأحدكم مثل سياة قوس ما بين طرفي القوس. يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا وما عليه الله أكبر هذا دعوة برضو للأمة أنها تحاول أن يكون لها وجود ووجود ودأوه. خويل وهي أرض المحشر والمنشر معنا اتصال طيب السلام عليكم عليكم السلام عليكم تفضل يا أخي والله نشكر الأول القناة الحافظ على سلافة الحزاكة دكتور عبد الرحمن ونشكر حضرتك أيضا على طلافة الدكتور جمال وأهل المثال على الموضوع الحلقة بارك الله فيك لكن أنا يعني, عاوز يعني أفغر الموضوع شوية فضل يعني أنا كواحد عادي كفرد عادي في المجتمع إيه دوري؟ إيه دوري في الموضوع ده حضرتك أن تتكلم على دور الدولة دور المسؤولين دور المجتمع يعني هو يا أخي الكريم فضلت أنا الدكتور أنا كواحد عادي إيه اللي أنا ممكن أعمله يعني, عاوز يعني مهام محددة فأه. اكون انا بشفافية مع نفسي اقدر استطيع ان انا يعني اعملها وابقى انا عارف ان انا لما اقصر في هذه في هذا الدور او في هذه الاشياء وحسب امر الله سبحانه وتعالى جزاك الله خيرا بشكرك ومشاركتك وقدره ومفضلت الدكتور جمال ان انت توضحوا دور الفرد يعني الحاجات الصغيرة اللي احنا نقدر نعملها ما تكونش صعبه على ب... واحد عادي جزاك الله خيرا وشكرا لحضرتك بارك الله فيك يعني احنا حنستاذ برضو دكتور يحدد هذه الادوار بسرعه عشان الوقت أوشك على الانتهاء؟ حدث. يعني يا حضرتك لو لو قلنا واحد اثنين ثلاثة كده سريعا حس الأخ يبقى أمامه ال يعني فضل. هو ما استع القيم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال استعن بالله ولا تعجز ها. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في غزوة تبوك حينما ع عالمون الروم سيأخذون المدينة المنورة وفتح باب الكتاب للجيش الإسلامي في ناس قدموا مالهم كلهم زي عثمان بن عفان واللي قدم نصف مال وزي عمر رضي الله عنه واللي جد أبو بكر ماله كله والست اللي عندها بحلق جدمته والخال جدمته اللي عنده شوية شعير قدمهم وفي ناس ما قدروش عندهم حاجة عشان احملنا يا رسول الله قال لا اجدوا ما احملكم اعتفينوا وضع الحزن اللي اجدوا ما ينفقون هو ده نموزج اللي تقدر تعمله يعني, يعني ال ال التبرع المقافعة الدعاء التعريف بالقضية تربية الاولاد واستحضار ان شوف ده قال لي يا رسول احملني أيوة. واعد نفسك لان العدوان يا سيدي لن يقف عند فلسطين نعم علماء لن لن يقف في مكانه لن يقف في مكانه ما لم نحصره هناك وانا اشكو اسأل الله عز وجل يسطر لان الايام حبلة باحداث سبحان من ينجي الامة من شرها يعني قبل الختام ان شاء الله يعني لا شك أن هناك بشائر بشائر أمل إن شاء الله نختم بها هذه الحلقة إن شاء الله يعني في دقيقتين كده ما هي بشائر ال ال بشائر التي تراها فضلتك للنصر إن شاء الله والتي تقوم الأمة بدورها بشائر اللي بتقول إن إنسان العقيدة والمنهج القرآن إن شاء الله سيؤتي ثمارا بإذن الله حتى تتحرر القدس ويعني يسقط هذا التحدي وتتفرغ الأمة لما هو لغيره من ال يعني لو فضيلتك تفضل يعني عشان عشان الناس يعني الله عليك من فضل الله عليكم يعني نعطيهم خلاص التجربتك برضه فضل رسالة الله يبارك يعني تفضل تفضل يعني, حل. يعني حل. الكلام طبعا فضلت الدكتور جمال تكلم عن انه يعني هذه التجارب السابقة التاريخية تشهد بأن وتكررها المتكرر يشهد أنه كلما تربى الجيل لل... على منهج القرآن على منهج الإسلام على منهج الجهاد على الشجاعة على معرفة الحق والاتصال به فإن شاء الله يكتب الله تبارك وتعالى النصر ما نراه الآن إن شاء الله من بشائر خير وفضل الدكتور أشار إلى المجاهدين في فلسطين سواء في بيت المقدس من المرابطين في القدس أو في المسجد الأقصى أو المجاهدين في غزة أو غيرهم هذه بشائر و... يعني صحوة الصحوة الإسلامية أه... نعم, أيوة. نعم. صحوة, صحوة, أه... صحوة الإسلامية المتنامية نعم. وبعدين أن الأمة رغم مضي 21 يعني حوالي 16 قرن من الزمان لم تنسى فلسطين نعم. ولن تنسى فلسطين ولن تنسى القدس دي من المبشرات وبعدين القرآن الكريم قال ف... وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرة فإذا جاء وعدوا هم بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا وهنا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم تطأوها كان الله على كل شيء قديرا ثم ردنا لكم الكرة عليه بناكم بأموال وبنا جعلناكم من أقصر وبعدين في الآخر فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا يتبروا معنا فاليهود الآن في العلو الثاني والأخير نعم. كما تقول الدراسات في سفر دانيال والدراسات مختلفة العلو الثاني والأخير العلو الثاني والأخير وهو إن شاء الله العلو إلى زوال ويعقبه بإذن الله نصر للإسلام والمسلمين يبقى فقط أن الأمة في حاجة إلى أن تلتمس منهج القرآن في بناء الفرد في إصلاح المجتمع في تنمية معان الخير في نفوس الأمة حتى تتأهل لهذا النصر الموعود بإذن الله تبارك وتعالى ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا في ختام هذه الحلقة التي مرت بسرعة لا نملك إلا أن نتقدم بخالص الشكر لأستاذنا الكريم الأستاذ الدكتور جمال عبدالهادي جزاكم الله خيرا وشكرا لكم, لكم وشكرا لكم أيها الإخوة المشاهدون وإلى لقاء آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حالكم <تصفيق> السلام كتاب الله <تصفيق> كتاب الله للأرواح روحوا به تحيا النفوس وتستريحوا كتاب الله للأرواح روحوا به تحيا وتستريح وتمتلئ القلوب